بوك تو ستة واربعون ستة واربعون ان لا ديسكوتكو في صالة الديسكو في صالة الديسكو شو تيو سيد لوكو استاس لبيرا؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ شو مريت السيد آبودي؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ هاندالو <تصفيق> بكل سرور. بكل سرور. كيف وجدت الموسيقى كيف وجدت الموسيقى عاليه قليلا لكن الفرقة تعزف جدا لكن الفرقه تعزف جيد جدا هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ نعم، إنه فايس. لا، هذه هي المرة الأولى. لا، هذه هي المرة الأولى. ما أنكر أنني أمسكتكِ لم أكن هنا من قبل أبداً. لم أكن هنا من قبل ابدا هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ ممكن لاحقاً. ممكن لا أستطيع أن أرقص جيدا؟ لا استطيع ان ارقص جيدا هذا سهل جدا هذا سهل جدا بمطروس قلبي انا اريك انا اريك ن فريفرابلي الي لا في المره القادمه لا الأفضل في مرة أخرى. شو في التندس إيون؟ هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ Yes. بينكر ميكن. نعم. انتظر صديقي. نعم. انتظر صديقي. ليه فنس تي ها هو يأتي هناك. بالخلف ها هو ياتي هناك بالخلف